إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإفك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 أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسك فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيدا وهو عندكم تَعْلُو غَيب وَلَهُ لَائِب تَسْمَعُ فَمَا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعْلَمُ مُلَاحُ تَعُوذُوا مِنْ مِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَادِلٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ وَنَا تَشْجِعُ عَلَى الْفَاحِشَةِ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم